وهي الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين تحدثنا عن باب النهي تعريف النهي وتكلمنا عن ما يقتضيه صغة النهي واليوم بإذن الله تعالى نكمل ونتابع الكلام عن باب النهي من الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي يقول الشيخ رحمه الله تعالى الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف، وهو البالغ العاقل. إذا إذا أمر شر وبأمر أو نهى عن أمر فمن الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي ويتوجه إليه الأمر والنهي؟ قال يتوجه الخطاب بالأمر والنهي إلى المكلف، والمكلف هو البالغ والعاقل. نتحدث عن لغض البالغ ثم لغض العقل. أولا البلوغ علامات البلوغ البالغ من الذكر والأنثى ما يحصل له واحد من هذه الأمور أولا الاحتلام وهو خروج المني من الرجل والمرأة في اليقظة أو المنام الأمر الثاني الإنبات وهو ظهور شعر العانة وهو الذي يحتاج في إزالته إلى نحو الحلق الأمر الثالث بلوغ سن 15 خمس سنة قمرية إذن علامات البلوغ بالنسبة للذكر والأنثى الاحتلام والإنبات وبلوغ سن 15 سنة قمرية وللمرأة علامة أخرى تختص بها ألا وهي؟ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار إذا للرجل والمرأة ثلاث علامات مشتركة وتزيد المرأة علامة أخرى ألا وهي الحيض هذه علامات البلوغ إذا حدثت أي علامة من هذه العلامات الثلاث بالنسبة للرجل أو الأربع بالنسبة للمرأة دل ذلك على أن هذا العبد بالغ يتوجه إليه الخطاب بالأمر والنهي يقول الشيخ رحمه الله تعالى فخرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف الصغير بالأمر ولا بالنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ لكنه أي الصغير يؤمر بالعبادات بعد التمييز لماذا يؤمر بالعبادات تمرينا له على على الطاعه ويمنع من المعاصي لاعتاد الكف عنها اذا الصغير لا يكلف لانه ليس ببالغ وانما يؤمر بالعبادات من باب التمرين على الطاعه ويمنع من المعاصي من باب الاعتياد على الكف عنها إذا المكلف هو البالغ العاقل فإذا لم يكن بالغا كالصغير فلا يكلف لا يكلف بأمر ولا ولا بلاه قال المكلف وهو البالغ العاقل العاقل يقول الشيخ رحمه الله تعالى وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد له، ولو فعل المأمور به لم يصح منه إذا فعل المجنون المأمور به كالصلاة أو الصيام لا يصح منه الفعل لماذا؟ لعدم قصد الامتثال لأن المجنون ليس عنده قصد في امتثال الطاعة لله رب العالمين ليس عنده قصد الامتثال إذن لا يصح منه فعل المأمور وينهى عما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد له إذن من الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهل الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهل إنما هو المكلف والمكلف هو البالغ العاقل والبالغ حتى نخرج الصغير فلا يكلف بأمر ولا بناه وكذلك العاقل حتى نخرج المجنون فالمجنون لا يكلف بأمر ولا بنه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يرد على هذا إيجاب الزكاه والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل فإذا وجد السبب هو ملك النصاب ثبت الحكم وهو وجوب الزكاة بقطع النظر عن المسبب ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه إذا قلنا أن الصغير والمجنون غير مكلفين تحدثنا الآن أن الصغير والمجنون غير مكلفين لأن المكلف هو البالغ العاقل والصغير ليس ببالغ والمجنون ليس بعاقل إذن هم غير مكلفين فقد يعترض علينا فيقال قد يعترض علينا رجل فيقول إذا كان الصغير والمجنون غير مكلفين فلماذا تجعلون الزكاة واجبة عليهم هذا سؤال ويقول الشيخ في الجواب عن هذا السؤال نقول نعم هم غير مكلفين لكن وجوب الزكاة عليهم لم نكن بوجوبها باعتبار أنهم مكلفين ولكن باعتبار أن الزكاة مربوطة بسبب أسباب معينة الزكاة مربوطة بأسباب معينة متى وجدت هذه الأسباب أصبحت الزكاة واجبة فالزكاة مربوطة بسبب ألا وهو ملك النصاب إذا ملك العبد نصابا من الذهب أو الفضة أو من بهيمة الأنعام أو غير ذلك إذا ملك النصاب وجبت عليه الزكاة دون النظر إلى الفاعل دون النظر إلى صاحب هذا المال سواء كان صغيرا أو مجنونا أو كبيرا أو عاقيا أو غير ذلك النظر في الزكاة ننظر إلى ملك النصاب إذا ملك النصاب وحال عليه الحول أصبحت الزكاة واجبة فالنظر فيها إلى السبب لا إلى الفاعل هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى ولا يرد علينا يعني لا يعترض علينا في إجابة الذكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون أي لا يعترض علينا إنسان فيقول لماذا تجعلون الذكاة واجبة في مال الصغير والمجنون يقول الشيخ لأن إجابة هذا مربوط بأسباب معينة متى وجدت هذه الأسباب ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب وهو ملك النصاب لا إلى الفاعل سواء كان مكلفا أو غير مكلف فإذا وجد السبب وهو ملك النصاب ثبت الحكم وهو وجوب الذكاء بقطع النظر عن المسبب ننتقل بعد ذلك إلى أمر آخر ألا وهو سؤال يقول الشيخ رحمه الله تعالى هل التكليف بالأمر أو النهي هل هو خاص بمن أسلم أو هو عام فيشمل المسلم والكافر هذا السؤال اختلف فيه العلماء والشيخ رحمه الله تعالى قد عرض فيه القول الراجح فقال والتكليف بالأمر والنهي التكليف بالأمر لقول الله تعالى أقم الصلاة والتكليف بالنهي، مثل قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة تحريم الميتة، تكليف بالأمر والنهي، هذا شامل للمسلمين والكفار. إذا إذا أمر الشارع عمراً أقم الصلاة وأمر بالصيام في رمضان إذا أمر بأمر أو نهى عن أمر هذا التكليف يشمل المسلمين ويشمل الكفار هذا هو قول الراجل لكن يشترط في الكافر حتى يقبل منه هذا الفعل يشترط منه الإسلام لذلك قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ما الذي جعل نفقاتهم صدقاتهم لا تقبل الذي جعلها لا تقبل كفرهم بالله ورسوله، إذا هم مأمورون بالصلاة ومأمورون بالزكاه وبالصدق، ولكن لا تقبل منهم إلا إذا إلا إذا أسلموا، ولا يؤمر بقضائها إذا أسلم، إذا أسلم الكافر لا يؤمر بقضاء الصلاة التي لم يصليها حال حال كفره، لا نأمره بذلك. هذا أمر يشق عليه ودليل ذلك قول الله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ينتهوا يغفر الله عز وجل لهم ما قد سلف وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله إذن إذا أسلم الكافر فلا يؤمر بقضاء ما فات من العبادات يقول الشيخ وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر إذا مات الكفر على كفره يعاقب على هذه الأوامر والنواه. يعاقب عليها فيسأل عن الصلاة ويسأل عن الصيام وعن الزكاة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 يقول الشيخ وفائدة قولهم أنهم مخاطبون يعني إذا أثبتنا أن الكافر مخاطب بالأمر والنهر فما فائدة ذلك ما فائدة أن نقول أن الكافر الكفار مخاطبون بالأمر والنهر يقول الشيخ فائدة ذلك كثرة عقابهم في الآخرة فيحاسبون على كفرهم ويحاسبون على الأوامر ويحاسبون على النواهي فائدة أنهم مخاطبون كثرة عقابهم في الآخرة لأنهم تركوا الأمر وفعلوا النهي تركوا أوامر لعز وجل وفعلوا النواهي إذن هل التكليف خاص بمن أسلم أو هو عام فيشمل المسلم والكافر نقول أن التكليف يشمل المسلم والكافر لكن الكافر لا تقبل منه العبادة، صلاة أو زكاة أو غير ذلك لا تقبل منه حتى يسلم. وإنما يعاقب ويصل عليها ويصل عليها في الآخرة إذا مات على إذا مات على كفره وإذا أسلم في الدنيا فلا نطالب منه بقضاء ما فات من العبادات. وفائدة القول بأنهم مخاطبون فائدة ذلك كثرت عقابهم في الآخرة فيحاسبون على كفرهم ويحاسبون على الأوامر والنواهي. ننتقل بعد ذلك إلى موانع التكليف ما معنى موانع التكليف؟ أي إذا كان العبد مكلفا وتحدثنا عن المكلف وهو البالغ العاقل إذا أصبح العبد مكلفا بالغا عاقلا فيوجه إليه الخطاب بالأمر والنهي يصح صح توجيه الخطاب بالأمر والنهي إلى العبد لأنه مكلف حينئذ تجب عليه الواجبات الأوامر تكون واجبة عليه وتحرم عليه المحرمات يكون الأمر الذي نهى عنه الشارع هذا أمر محرم عليه ولكن هناك موانع للتكليف موانع تمنع من التكليف كيف أي تمنع من ترتب الاسم عليه في ترك الواجبات أو فعل المحرمات يعني إذا أصبح العبد مكلفا تكون الأوامر واجبة عليه فإذا لم يفعلها يكون قد اقتر اقترب اقترف محظورا كذلك يكون النواهي منهي عنها فإذا لم يفعل لم يترك النواهي يأثب على ذلك ولكن توجد موانع التكليف تجعل العبد إذا ترك الأوامر أو, نهى أو, لم ين أو, أو فعل المحظور المحرمات تجعله لا يترتب عليه إثم يعني يترك الواجب ويفعل المحرمات وليس عليه إثم ما هذه الموانع؟ التي تجعل العبد المكلف غير آثم إن فعل محظورا أو ترك واجبا يقول الشيخ رحمه الله تعالى للتكليف موانع منها الجهل والنسيان والإكراف هذه الثلاثة موانع التكليف إذا كان العبد مكلفا وترك أمرا أو فعل محظورا جاهلا فليس عليه اسم. كذلك إذا كان العبد مكلفا فذلك إذا فعل المكلف أمرا محرما أو ترك واجبا ناسيا فلا إسم عليه أيضا إذا فعل المحرم أو ترك الواجب في حال كونه مكرها فلا شيء عليه ولذلك قول الله تعالى ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا أيضا قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه فهذه الثلاث الجهل والنسيان والإكراه هي موانع التكليف أولا الجهل، فالجهل هو عدم العلم. فمتى فعل المكلف أمرا محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه. إذا فعل المكلف ترك أمرا واجبا أو فعل أمر محرما وكان عنده جهل، فهذا يمنع ترتب الإثم على فعله أو على تركه. وضرب الشيخ مثالا لذلك. قال كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام إذا تكلم رجل في الصلاة وهو يجهل أن الكلام في الصلاة محرم هذا لا إثم لا عليه قال تكلم في الصلاة مثل حديث معوية ابن حكم السلمي رضي الله عنه قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا عاطص رجلا من القوم فقلت يرحمك الله فرمان القوم بأفصارهم فقلت واثق لأمي ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله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 ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاءه إذا كان قد فات وقته بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر المسيء صلاته المسيء في صلاته لم يأمره بأعادة ما فاته من الصلوات وإنما أمره بقضاء الصلاة الحاضرة إذن هنا أمران إذا كان المكلف جاهلا وفعل المحرم فليس عليه إث وإذا ترك الواجب ليس عليه إثم أيضا ولكن عليه قضاء الواجب إذا كان وقته, وقته باقيا وإذا فات وقته فليس عليه إيه قضاء مثل نصيق صلاته فكان يصلي ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول له ارجع فصل فإنك لم تصلي فلم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالصلاة الحاضرة لم يأمره بقضاء ما فاته من الصلوات إذن في النهي ليس عليه إسم وفي الأمر ليس عليه إسم أيضا ولكن يقضي ما فاته إن كان وقته باقيا فإن فإن انقضى وقته فلا ليس عليه قضاء. هذا هو الأمر الأول هو الجهل. الأمر الثاني وهو النسيان وهو من موانع التكليف. النسيان وهو ذهول القلب عن شيء معلوم. فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه. إذا فعل المكلف أمرا محرما وكان ناسيا فليس عليه شيء. كمن أكل في الصيام ناسيا فعن أبي هرير رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه إذن إذا فعل المكلف أمرا محرما فليس عليه اسم إن كان ناسيا انتقل الأمر آخر في حين إن أم ترك أمرا واجبا حال كوله ناسيا أيضا لا شيء عليه حال نسيانه ولكن عليه فعله إذا إذا ذكره الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا, إذا ذكرها إذا في فعل المحرم ليس عليه إث سواء في حالة النسيان أو في حالة الجهل إذا فعل أمر محرما ليس عليه إذن. أما إذا ترك الواجب أيضا ليس عليه إث ولكن عليه القضاء إن كان وقته باقيا فإن كان وقته قد انتهى فليس عليه قضاء. هذا في حالة الجهل في حالة النسيان عليه القضاء إذا إذا تذكر. هذا النسيان. الأمر الآخر الثالث. من موانع التكليف وهو الإكراه يقول الشيخ والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد أن تنزم شخصا بأمر وهو لا يريد هذا الأمر فمن أكره على فعل المحرم فلا شيء عليه كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه إذا إذا زال كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإن يلزمه قضاؤها إذا زال عنه الإكراه بهذا نكون قد علمنا أن موانع التكليف الثلاث الجهل والنسيان والإكراه هذه الموانع تمنع من ترتب الإثم في حال فعل في حال فعل المحرم إذا فعل محرما جاهلا أو فعل محرما ناسيا أو فعل محرم مكرها فليس عليه إثم ولكن تختلف في في, في ترك الأوامر، ترك الواجبات فمن ترك واجبا جاهلا فليس عليه إثم ولكن عليه القضاء عليه القضاء إذا كان وقته باقيا فإن قضى وقته فليس عليه قضاء وإذا ترك واجبا حال كونه ناثيا فليس عليه شيء ليس عليه إثم ولكن عليه قضاءها إذا إيه؟ إذا تذكرها كذلك إذا ترك الواجب حال إكراهه ليس عليه إثم ولكن إذا زال عنه الإكراه فعليه إيه قضاء قضاء ما فاته من الواجبات هذه تسمى موانع التكليف يقول الشيخ رحمه الله تعالى وتلك الموانع إنما هي في حق الله تعالى هذه الموانع إنما هي في حق الله تعالى أن يكون الجهل والنسيان والإكراه مانع من ترتب الإثم هذا في حق الله تعالى لأن حقه سبحانه وتعالى مبني على العفو والرحمة أما في حقوق المخلوقين ما الذي يحدث لابد من ضمان لابد من ضمان ما يجب ضمانهم إذ لم يرضى صاحب الحق بسقوطه معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام نقول أن الحق حقان الحق حقان أولا حق الله تعالى حق الله تعالى فلو ترك رجل الصلاة أو الصيام هذا من حقوق الله تعالى إذا تركه رجل في حال كونه جاهلا أو ناسيا أو مكرهاً فلا اسم عليه. لا إثم عليه في ترك واجباً أو فعل محرم. فهذا حق من حقوق من حقوق الله تعالى. وحقوق الله تعالى مبنية على العفو والرحمة. إذا يؤخذ فيها، إذا لا يأثم فيها، العبد إذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها ليس عليه إذن ولا يجب عليه قضاء ما فاته من العبادة. العبادات إذا كده قد انتهى وقته هذا في حق الله تعالى أما في حقوق العباد إذا كان العبد جاهلا أو ناسيا أو مكرها ما الذي يحدث كمن لبث ثوب غيره وهو, يظن وهو يظنه ثوبه رجلا لبث ثوبا وهو يظن أن هذا الثوب ثوبه ولكنه تبين بعد ذلك أنه ثوب غيره عندما لبثه وتقطع أو تمزق من طول لبسه لكنه لا يعلم أنه ثوب غيره فلا اسم عليه ولكن حق الرجل الآخر هذا ليس ثوبه إذا عليه الضمان لماذا؟ لأن هذا حق آدمي إذا الحق الأدمي لابد له من الضمان فيضمن مثله يأتي بثوب مثله كذلك إذا أكل طعام غيره إذا أكل رجلاً طعام رجل آخر وهو يظن أنه طعامهم إذا كان عنده إكراه أو جهل أو نسيان ليس عليه إث ولكن عندما يعلم وعندما يتذكر وعندما يزول الإكراه يجب عليه الضمان لماذا يجب عليه الضمان لأن هذا من حقوق العباد وحقوق العباد مبنية على والمخاصة لا لابد فيها من الضمان إذ لم يرضى صاحب الحق أن يتنازل عن حقه هذا هو قول الشيخ رحمه الله تعالى وتلك الموانع أي الجهل والنسيان والإكراه تكون منعا في حق الله تعالى لأن حق الله تعالى مبني على العفو والرحمة أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من وجوب الضمان فبد أن يضمن حين لا يرضى صاحب الحق بسقوط حقه بهذا نكون قد انتهينا من الدرس السابع ونستكمل الكلام في باب الأمر في الدرس القادم بإذن الله تعالى أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا